لآل القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ومن آمن وَمَا نَحْنُ بِآمِنِينَ وَمَا مَنَانا لَا آمَنَ مَعَنَا إِلَّا قَلِيلٌ وَطَالَتْ كَفَّهَا بِسْمِ اللَّهِ بِمَجْرَاهَا I well, Det mm -hmm. Oh, Så mm er -hmm. mm -hmm. mm -hmm.